نُضُنَّهَا وَأَنزَلَ آيات آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا يمكن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 أشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله تواب حكيم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 بأنفسهم خيرا وقالوا هذائفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته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 الايات والله عليم حكيم ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب الالم في الدنيا والاخره والله يعلم ويعلم أنتم لا تعلمون ولو ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليك ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعى أن يؤتوا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 اخره ولهم عذاب نظيم يوم تشهد عليهم لسنتهم وايديهم ورجلهم بما كانوا بما كانوا يعملون يوم يوفي الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولا تَسْتَنِسُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا مَا حَتَّى يُؤْذَنَ وَإِن قِيلَ لكم ارْجِعُوا فَرُدُّوا وَاسْكُنُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَوَعِظُوا بِهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ, والله يعلم ما تبدو ما تكتموا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكانهم إن الله خبير بما يصنعوا وقل للمؤمنات يغضطن من أبصارهن ويحفظن فروجهم ولا يبدي نسينتهن منها ويضربن بخمرهن على جيوبهم ولا يبدين زينتهن الا الى توفن لحون وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم يكونوا فقروا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 تحصنا ولا تكرضوا فتياتكم على البغاء ان ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكره فنن الله, فإن الله فَفُور الرحي وَنقَد زَلد إلَكُ مايات مبينات وَمثَلَ مِن الذيينَ خَلَ م قَبلِك وَمضة للمتقين الله نُور السمواتِ وَأرض مثل نورك مشكاته فيه مِص المصباح في زجاجة الزجاجتك انها كوكب دري يقدم من شجرة مباركة زيتونة لا شرطية ولا ضربية يكاد زيت لا ولو لم تمش السناء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 يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله أرزق من يشاء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 والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر الله يسجي سحابا ثم يولي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 يقلب الله الليل والنهار يقلب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 يرضون وان يكن لهم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اي يقولوا سمعنا وطعنا سمعنا وأطعنا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفا إن الله